من ان شاء الله من تفسير المباركه من تفسير جزء عامه ومعدنا مع صفحه 599 تسعه وتسعين قال تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا جنات عدن اي جنات اقامه جنات اقامه ده معنى كلمه جنات عدن عدن يعني اقامه لا ضعن فيها ولا رحيل لا ضعن فيها ولا رحيل نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الجنه يا رب العالمين ولو طلب لغايه فوقها وكلمه ضعن بالمناسبه معناها سفر تجري من تحتها الانهار رضي الله عنهم ورضوا عنه اي ومقام رضاه عنهم اعلى مما اوتوا ومقام رضاهم عنه اعلى مما اوتوا من النعيم أعلى مما من النعيم رضي الله عنهم ومقام رضاه أعلى مما أوثوه من النعيم المقيم فرضي الله عنهم بما قاموا به من مراضيه ورضوا عنه أي فيما منحهم من الفضل العميم بما عد لهم من أنواع الكرامات وجز وجزيل المثوبات ذلك لمن خشي ربه ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته بعد كده سوره الزلزلة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وكقوله سبحانه وتعالى واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت ايضا في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الارض افلاذا كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم دعونه فلا يأخذون منه شيئا سبحان الله فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآيات عما يكون يوم القيامة عما يكون يوم القيامة وان الارض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم فتندك الجبال وتسوى التلال وتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا وقال تعالى واخرجت الارض اثقالها أي ما في بطنها سواء من الأموات والكنوز والكنوز إحنا جبنا الحريص في مسلم اللي إحنا قلناه دلوقتي وقال الإنسان ما لها أي إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك فقال ما لها أي أي شيء عرض لها يومئذ تحدث أخبارها أي الأرض تحدث أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوه, بما عملوه على ظهرها من خير وشر فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها سبحان الله بأن ربك حاله أي الله سبحانه وتعالى أمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي أمره سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم خلي بك من كلمة ليروا التشكيل بتاع ليروا أي الله سبحانه وتعالى يصدر الناس من يوم القيامه حين يقضي الله بينهم حين يقض الله بينهم اشتاتا اي فرقا متفاوتين او انواعا واصنافا ما بين شقي وسعيد مامور به الى الجنه ومامور به الى النار ليروا اعمالهم اي ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويريهم جزاءه موفورة. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. حديث في البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال صلّى الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر. فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتق النار ولو بشق تمره ما معنى كلمة شق؟ نعم كلمة شق معناها نصف يعني لا تستدفه أي صدق ولا تستصغر أي معروف عن عدي بن حاتم أيضا قال قارس سلم اتقوا النار ثم أرد وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أرد وأشاح ثلاثا حتى ظلمنا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة تخيل فمن لم يجد فبكلمة طيبة بعض الناس ولا حول قوة إلا بالله مش لاقي يعطي اي شيء للناس يعني مش قادر يخدم الناس سبحان الله وللأسف الشديد عنده قليطة للأسف يعني واحد مثلا في وظيفة ما تجده مش ما بيعملش شغله ولو حد طلب منه حاجة يقل اللي أدب عليه احفظ هذا الحديث وقولوا للاين الزواء اللي هو لا شايف شغله سبحان الله ولا حتى بيكلم كلمه حلوه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا نار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه فتقوله كده يعني انت لا انت شايف شغلك ولا حتى بناخد منك كلمه محترمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في مسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق طلق معناها منبسط ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي تخيل يا جماعة الكلام ده حتى لو بتدي شوية مية من عندك في إناء من طلب السقية هذا اجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى تخلى الحديث ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى وان امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه فانه يكون لك اجره وعليك وعليه وزره واياك واسبال الازار فان اسبال الازار من المخيله وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخْيَلَةُ وَلَا تسبن أَحَدًا فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَدًا وَلَا شَاتًا وَلَا بَعِيرٌ الحديث جابر ابن سليم حديث جابر ابن سليم خلاص وهو حديث في مستد إمام احمد رحمه الله ايضا حديث في البخاري قال يا نساء المسلمات لا تحقرن لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة الفرس شاء يا جماعه ما دون الرزغ من يدها وقيل هو عظم خليل اللحم والمقصود المبالغة في الإهداء ولو في الشيء اليسير وخص النساء بالخطاب لأنهن يغلب عليهن استصغار الشيء اليسير والتباهي بالكثرة وأشباه ذلك لا تحقرن لا تحقرن يعني لا تصدصغرن شيئا تقدمه هبة لجارتها أي على سبيل الهدية هذه الآيات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذا شامل عام للخير والشر كل الآن سبع وتمانية مسؤولة الزلزال لأنه إذا رأى مثقال الذره التي هي أصغر الأشياء وأحقرها وجوزي عليها فمن باب أولى واحرى الكبيره فوق ذلك كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذمكم الله نفسه والله رعوف بالعباد طبعا وهذه الآيات فيها غاية الترهيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقير طبعا هو ال... لم يذكر هنا في الترخيص اللي احنا عاملينه التحذير من الكلام السيء فلو حد فاكر حديث يا جماعه يكتبون على التكست لو واحد يعني يقول مقالة فيها سوء قول حديث ترهبوا به بي واحد بيشتم مثلا فيه صفه الشتم بيشتم تقول له ايه هاد حديث من احاديث ترهب به شخصا يغلب عليه الشتائم او السباب هم يا اللي بيفكر يكتب واحد طبعا انا بجوز انك تستعين بجوجل وما شابه ذلك او المكتبه الشامله او ما شابه ذلك عادي يعني الامر فيه سعه ايوه نعم كلام زلي قال عليه الصلاه ان من اكبر كبائري ان من اكبر كبائري ان انا الرجل والديه قيل رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه طيب حديث تاني يا جماعه جزاك الله خير اخونا محمد حديث تاني. تنهى شخص الا يسب احد او يشتم احد او يتكلم بالكلمه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حديث سواء يا جماعه حديث المعروق المشهور أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إن العبد لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها باله يرفعه الله بها درجات تأثير الكلمة الطيبة على نفس الناس سبحان الله تأثير الكلمة الطيبة حتى لو كلمة اعتذار برضو يعني ممكن أنا أذقت واحد وزعلته فبروح استسمعها في الدنيا يا اخي ان كنت زعلان مني فانا اسف جدا انا اسف جدا متعشي مني طبعا هذه الكلمه قد يرفعك الله سبحانه بها, بها درجات لان انت قد ايه غير غيظ الرجل اللي زعلان منك وممكن يفضل كان يفضل طول الليل اعمال بيغلي من الداخل والشيطان بقى يحاول يحاول بيحاول يسخنه ويقول ازاي ده يزعلك وازاي يقولك كده سبحان الله ممكن كلمه بسيطه جدا جدا جدا لها تاثير عظيم وان العبد ان العبد يتكلم بالكلمه من سخط الله وإن العبد العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم يهوي بها في جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو عفو معنى لا يلقي لها بال أي لا يبالي بها ولا يلتفت الى معناها خاطره ولا يعتد بها ولا يقلبه سبحان الله فترهيب يا جماعة خطر جدا من إن الإنسان يتكلم بالكلمة وفقط لا بد أن تدرس قبل أن تمر على لسان طيب ننتقل بعد ذلك يا الى العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا العاديات الا وهي الخيل فهذه من ايات الله المبهره واقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها لا يشاركها فيه غيرها من انواع الحيوانات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا اي العاديات عدوا بليغا قوية العاديات عدوا بليغا قوية يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في صدرها وهو صوت نفسها في صدرها فالموريات فالموريات اي بحوافرهن ما يطانا عليه من الاحجار ما يطانا عليه من الاحجار قدحا اي تقدح النار من صلابه من صلابه حوافرهن وقوتهن اذا عدوا او ان فالموريات قدحها استكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار فالمغيرات الصبحة اي فالمغيرات على الاعداء صبحا طبعا فهذا امر في الغالب ان الاغاره تكون في الصباح خلاص فنمو السلام كان يغير صباحا ويتسمع اذانا فان سمع والا اغار صلى الله عليه وسلم فأثرنا به نقعا اي فأثرنا بعدوهن وغارتهن لقعا اي غبارا اي غبارا فوسطنا به جمع اي براكبهن توسطن به جموع الأعداء الذي غار عليه والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود أي لمنوع للخير الذي عليه لربه فطبعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المادية والبدنية نحن نقرأ إن شاء الله بل طبيعتها الكسل والمنع إلا من هداه الله سبحانه وتعالى وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق وإنه على ذلك لشهيد أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكندي لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره لأن ذلك أمر بين واضح كما قال تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أو أن الضمير يحتمل أنه عائد على الله سبحانه وتعالى أي إن ربد لربه لكنود والله شهيد على ذلك ففيه الوعيد والتهديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد وإنه لحب الخير أي المال لشديد أي لكثير الحب للمال وحبه للمال هذا هو الذي اوجب عليه ترك الحقوق الواجبة عليه فهذا الرجل قدم شهوة نفسه على حق ربه سبحانه وتعالى طب لماذا؟ لكل هذا لأن قصر نظره على هذه الدار لأنه قصر نظره على هذه الدار فقط، وغفل عن الآخر افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور؟ أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم وحصل ما في الصدور أي ظهر وبان ما فيها وما استتر من الصدوف في الصدور من كماء الخير والشر فصار السر علانية والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها طب لماذا خص الله سبحانه وتعالى الحديث على اليوم الآخر مع أنه خبير بهم في كل وقت طيب يقول ربهم بهم يومئذ لخبير فنعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم عنهم وخبير عنهم في كل وقت لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا اليوم لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله سبحانه وتعالى والطلاع في رماع هنا اعجاز في الخيل الله سبحانه وتعالى زود الخيل بنظام تكييف لما تعدو بحيث لتزيد درجه الحراره بتاعتها في الدماغ عن 40 درجه مئويه فقط فتتواجد اكياس هوائيه حول الشرايين السباتيه التي تنقل الدم للمخ وتقوم الاكياس هذه بسحب الحراره في الدم اليها عندما يجهد يجهد الحصان ويعرق وهذا من خلق الله سبحانه وتعالى وهذه ايه من ايات الله والذي قدر فهدا بكده يا جماعه نكون خلصنا صفحه 599 كتفسير بسيط ونستكمل ان شاء الله غدا باذن الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته